فإذا قضيتم مناسككم فذكروا الله فذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار